النهاردة بوعدك لا هنم ولا تغمض عناي غير لما جيلك وعوضك وتشوفي حب الدنيا فيها النهاردة بوعدك لا هنم ولا تغمض عينيا غير لما جيلك وعوضك وتشوفي حب الدنيا فيا جاي عشان دلوقتي اقولك اني بعدك مش بعيش ممكن انسى اي حاجه لكن انت ما تتنسيش لو حضحي بعمري ليكي مش كتير ابدا عليكي ما انت عشت العمر كله لي بس ما قلت ليك جاي عشان دلوقت اقولك اني بعدك مش بعيش ممكن انساء اي حاجة لكن انت ما تتنسيش لو حضحيك بعمري ليكي مش كتير ابدا عليكي ما انت العمر كله ليا بس ما قلتليش كنت دايما جنبي مني وعرفة اني مش معاك كنت حس بجدلي انا كنت مش حاسس هواكي كنت دايما جنبي مني عرفة اني مش معاكي آه كنت بجد بجدبي انا كنت مش حاسس هواكي كل حاجة في عمري ناقصه انت كملتيها بيكي يا مهو انت عليا. وإنت حزنك كان وما كنت اتعب شوية والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما اقوله لي كل حاجه في عمري ناقصه إنت كم بيكي يا ما هو أنت عليا حزنك كان واما كنت تعبت شوية والهموم تكتر عليا كنت بتحس اللي فيا قبل حتى ما قولوا ليك